ربلاك الحمد ربي الشكر رب لك الفضل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 صبرا وقالت ونئيم طالات لابدا من همّا لابدا من همّا ربّي لك الحمد ربّي لك الشكر ربّي لك الفضل ربّي لك المنّا ربّي لك المنّا بسما حواها علما تسامى قرآنا وسنى قرآنا وسنى حديث يا حوث وقلب يا وأم تلوف دعوات بالغم دعوات بالغم ربّ لك الحمد ربّ لك الشكر ربّ لك الفضل ربّ لك المنّة فلسوج وعدّا خيطا وحبّا واللسبيل لي ثواب ليزهر السعد ليزهر السعد <تصفيق> الفرح قد عما والبشرو قد تم والكد قد ولّى والمبتاغ الجنة والمبتاغ الجنة <تصفيق>